يا أيها النبي التقيل واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تغمنون خبيرا <توكر> كل عن الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله وقلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله وَمَا جَعَلَ أَذِعِيَا down وكان الله كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروا وَكَانَ Yeah. يقول المنافقون غلى وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَتْسِرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ نبيا يقولون إن وطارئا ثم سئلوا الفتنة لآتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد Wonka لا تمتعون إلا قليلا قل الذي انَجِذُ نَا نَهُم مِّن جُنُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرَ قَدْ يَظْلِمُ نَا هُم ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحأة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدوء غيونهم رأيتهم ينظرون إليك تدوء أعينهم الذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة إِذَا ذِكْرِ أَشْعَ اتَّنَا عَلَى الْخَيْرُ أُولَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسيرا يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبْ وَإِنْ يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَهُ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ولا يُكُن ما قاتنوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة وَنَتُنْ <سوة> حَسَنَاتٌ لِمَنْ كَانَ يُرِضِي ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَضَبِهِ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِثَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ لظاهرهم من أهل الكتاب من فِي وقدف في قلوبهم تقتلون وتأسرون فريقا وَقَطَعَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا إن كنتن تردن الأيات الدنيا وزينتها فتعاليد فتعالين أمتعكن وأسل كُنَّ سَرَاحَ جَمِيلًا وَإِنْ وداراً آخرة فإن الله أود للمحسنات منكن أجراً نظيماً فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب من منكن بفاحشة مبينة لأن العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنب مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَطَمَنَّ صَالِحًا وَأَنْتَ زَادَنَا لَارِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ انَّ نَبِيَّ لَسْتُنَّ هَذِ النَّفَلَ تَظُنُّ النَّبِ الْقَوْلَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا عَنَ اللَّهِ UNNA MA YUTLA FI BU YUTIFUN NAMIN AYATIL LAHI WAL HIKMA INNALLAHAKANA LATIFAN all <laughs> diqati wassa'ina li فِي ضَآتِ وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لي <ملحظة> قضى الله ورسوله أمرا إذا الله أقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخل في في نفسك ما الله مبديه وتقشى الناس gana What شَأْنُهُ وَلَا يَفْشُونَ أَطَام إِنَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ محمد أبا أحد من الرجال، ولكن رسول الله، ولكن رسول الله ولكن تَمَنَّى النَّبِيّونَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غليم يَا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وَكَانَ نَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَعِينُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام. طلقتون، ثم طلقتون من قبل أن تمسوا. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون yeah ومجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك من وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك ما عك ومرأة مؤمنة ومرأة مؤمنة إيوهبت نفسها للنبي أَوْ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا قاموا به عَلَيْكَ لَٰمِنْكَ آذَنَ أَنْتَ Alamu. <try> What? لا <تصفيق> لهم لا <تصفيق> إيم الذي <تصفيق> وأن على السماوات والأرض والدبال فأبينا أن يحملنا فأبينا أن يحملنا